129. ذلك أبناء لا تعولوا 120. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 121. فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا فَآمِنَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَطْعِمُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَغُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم ثم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فَلْيَسْتَعْصِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْقُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالهم فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ وَكَفَأَبِاللَّهِ حَسِيباً لِلرجال نَصِيبُ مِن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 112. فإن كن نساء فوقتنتين فلهن ثلثا ما ترك 113. وإن كانت واحدة فلها النص 114. ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد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 112. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ ولكم مَا ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم اغربوا مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الرضو مما ترفتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترفتم من بعض وصية توصون بها أودين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 مِنْ من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار 113. وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خَالِدًا فيها وله عذاب مهيم 119. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم 114. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 115. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا عنهما 112. إن الله كان توابا رحيما 113. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 119. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست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 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْءٌ وَيَجْعَل اللَّهُ بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْءٌ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 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان باحشة ومقتا وساء سبيلا أُرِمَت عليكم أُمَّاتُكم وبناتُكم وأخواتُكم وعماتُكم وخالاتُكم وبناتُ الأخ وبناتُ الأخ وبناتُ الأخت وأُمَّاتُكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وأخواتكم من الرضاعة وأمّات نسائكم وربائكم التي في حجوركم وربائ 119. وإنكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن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 وَأَهْلَاءُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 فأنكحوه النبئ إذن أهله النّوأته النّأجره النّبل المعروف محسنات محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحد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 117. اتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وغلق الإنسان ضعيفا 119. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 111. قال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 112. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 117. أو أَفَلَمْ النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 118. إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرّبون الكلم عم واضحه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لي بالسنتين وطعنا في الدين.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 ألم تر إلى الذين يذكون أنفسهم، بل الله يذكي من يشاء، ولا يضلون فتيلة. أَوْ ظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَكَفَأَبِهِ إِثْمَ مُبِينَةً. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله؟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 111. وكفى بجهنم سعيرا 112. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 111. إن الله كان عزيزا حكيما 112. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار غالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج ظاهرة وندخلهم ظلاً ظللا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الصَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِعُوا أَن يت... 117. ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا قِيلَ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك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 لا يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما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 ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 129. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 120. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كنت مَعَهُمْ 119. ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 110. فليقاتل في سبيل الله الذين يشهرون الحياة الدنيا بالآخرة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 119. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك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 119. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفست وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 119. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصير منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 وَأَذُلُّوا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَعُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ 111. واتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 112. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. 112. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم اللَّهُ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَغَلِّينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إلى الفتنة أركس فيها، فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكفؤ أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم.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 111. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 112. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 112. وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 113. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ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 فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة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 119. وأن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 110. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فيها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 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورٌ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَى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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمْتَ قَائِفَةً مِنْهُمْ مَّعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن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 ولا تهنوا في ابتغاء القوم 113. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما 112. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 113. واستغفر الله 111. إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 113. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما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 قائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء.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 112. ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 115. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 116. إن الله لا يغفر بِهِ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 119. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 110. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله 119. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلّنهم ولو من ينهم ولأمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولأمرنهم فلا يضير خلق الله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 111. وعد الله حقا 112. ومن أصدق من الله قيلا 113. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 114. من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من 119. وليا ولا نصيرا 110. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَ النِّسَاءِ إلَّا تِلَاتُ تونهن مَا كتب لهن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط 113. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما 114. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا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 119. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 110. فلا تميلوا كل الميل فتذغوها وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّاتَ فَرْقَائِهِ اللَّهُ كُلَّمِن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا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 وَلِلَّهِ مَا ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 110. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 113. يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما 119. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 110. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله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 119. الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 111. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا 112. إن الذين يدفعون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 115. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 116. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 111. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 112. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 129. ثم اتخذوا الليل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل قب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. 115. وبكفرهم وقولهم على مريم بهدانا عظيما 116. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 117. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 118. وأخذهم الربا وقد نوع عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن وَأَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَكِنَّ الْوَاصِحُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ 141. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 142. إنا أوحينا إليك كما أوحينا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 117. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 118. وكلم الله موسى تكليما 119. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهى خير لكم.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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون، وَمَن يَسْتَنْكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً، فَأَمْنَىٰٓ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوَفِّيهِمْ أجرهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستتبوا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا. ولا نصير يا أيها الناس قد جاءكم إبراهيم من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله تصم به فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. 115. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ ألك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث آئ لم يكن لها 119. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 111. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم